فما كان دعوهم إذ جاءه بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا والوزن يومئذ حق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون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 قال فبما أقوىي تني لا أقعدن لهم صراقك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم och du kommer att se att de är så många som kommer att vara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 ما ناكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسماهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغور.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 وجاب ويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما يزع عنهما لباسهما ليرياهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقابله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 قل إن الله لا يأمر بالفحش أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربّي بالقسط وأقيموا شهكم عهدا كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون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 أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب لآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين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 قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت اولىهم لاخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياق وكذلك نجز المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش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 فسهم وظل عنهم ما كانوا يفترن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.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 126- ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين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 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إن لن نراك في ظلال مبين. قال يا قوم ليس بظلال ولكنني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأنصح لكم وأعلم من الله. وَمَا لَا تَعْلَمُونَ أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْشَيْنَا هَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم عبد الله ما لكم ما لكم من إله غيره أفلات التقوون قال الملأ الذين كفروا من قومه إن إننا لنراك في سفاهة إننا لنراك في سفاهة وإننا لنظنك من الكافرين قال يا قوم ليس بي بسفاهة ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم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 129-قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إنسانا من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها ثم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 60 إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ عاد فِي الْأَرْضِ الأرض فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قصورا الجبال بيوتا الْجِبَالَ آلاء الله ولا اللَّهِ وَلَا الأرض فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم.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 أمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج منك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا أول تعوذن في ملتنا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 Illa a Qadna Ahla billa iwab Illa ثم بدلنا مكان السيئ الحسنة حتى عفوا وقالوا حتى عفوا وقالوا قد مسأبنا الضرواء والسرواء فأخذناهم فأخذناه بغتته وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا ta källa fätthna alihem bärkat in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 أصابناه بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قص عليك من أبائها.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 وَأَتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرُسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِيلٍ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 وقال الملأ من قوم فرعون أتدروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبنائهم ونستحين نساءهم وإن فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوا إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوا إِذَا هُمْ يَكُثُونَ فَأَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 واجاوزنا ببلي اسرائيل الى البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الههم كما لهم اله قال انكم قوم تجهلون انها اولئك متبر ما هم فيه وباء وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وواعدنا موسى 30 ليلة واتمنناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي واصلح واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 اتخذوه وكانوا ظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: قالوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء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 الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المُكر ويحل له مطابات ويحرم عليهم الخبايس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 رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو ويحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون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 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمًا لَّئِنْ أَهْلَكَهُم أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّانُهُ عَلَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةٍ خَاسِئِينَ وَإِذْ أَذْنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذ نَطَقْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ قوته وذكر ما فيه وذكر ما فيه لعلكم تتقون. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرْنِيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا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 من يهدي الله فهو المهتدٌ وَمَن يُضِلُّ وَمَن يُضِلُّ فَأُولَاآك هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 129-قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 129-هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمروت به فَلَمَّا أَسْقَلَتْ دَعَا وَاللَّهِ رَبَّهُمَا دَعَا وَاللَّهِ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا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 قل دعو شركاءكم ثم كي دون فلا تضيرون إن ولي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 أذل العفو وأأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم 124-إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون 125-وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون